والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذَّكَرَ والأنثى إن سَعْيَكُمْ لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب من حسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى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 وعجه ربه الأعلى ولسوف يرضى